كيف ستقف امام الديان العادل بيقولوا ايه تفتح الاسفار تفتح الاسفار يعني تفتح الكتب يعني وتكشف الاعمال وتفحص الافكار يعني ايه الكلام ده يعني في يوم ا ل د ي ن و ن ة تلاقي كل افكارك اللي في مخك دي اعلنت امام الكل وكل اللي في قلبك اعلن امام الكل وكل اللي عملته في الخفاء اعلن امام الكل طب وبعدين وتقف امام الكل عريانا ومكشوفا مفيش ح ا ج ة ف ي ه مستخبيه حاجه صعبه ده لو جه ملاك دلوقتي في هذا الاجتماع وقال انا ه ك ش ف افكار الاسبوع اللي فات بتاع كل واحد فيكم بس الاسبوع اللي فات وكل مشاعر قلبه وكل اعماله ا ل خ ف ي ة بس اسبوع يا ترى مين هيفضل قاعد في ا ل ك ن ي س ة ومين هيهرب و م ا ل في الابديه لما تكشف كل الافكار وكل المشاعر وكل الاعمال وكلها تبقى واضحه امام الكل امام الصديق اللي يحبك ويقول ده انا كنت مخدوع فيك وما كنتش عارفك على حقيقتك وامام العدو اللي يشمت فيه ايه ا ل ح ك ا ي ة لما تنكشف ت ب ق ى موقفك ايه كل عمل تعمله كل عمل تعمله خيرا كان ام شرا مكتوب في سفر امام الله كل فكر تفكر فيه خيرا او شرا مكتوب في سفره امام الله هما ل ي يبقى عادل ازاي كل نياتك م ك ت و ب ة كل اعمالك م ك ت و ب ة يقولك انا عارف اعمالك طب وبعدين تخلص ازاي من ا ل ح ك ا ي ة دي مافيش غير طريق واحد للخلاص من كل هذه ا ل أ ع م ا ل و ا ل أ ف ك ا ر والنيات ايه الطريق ده ا ل ت و ب ة ا ل ت و ب ة عشان كده بيقول لكن توبي ا نفسي ما دمت في ا ل أ ر ض ساكنه ا ل ت و ب ة بتغفر الخطيه ازاي ب ا ل ت و ب ة والاعتراف تتحول ا ل خ ط ي ة من حسابك الى حساب المسيح ب التوبه والاعتراف تتحول ا ل خ ط ي ة من حسابك ل حساب المسيح وتبقى بلا خ ط ي ة فتوبي ا نفسي مادمت في الجسد ساكن بنصلي نقول كده في النوم توبي يا نفسي كويس ا ل إ ن س ا ن اللي بيقول توبي يا نفسي في ناس اصحابه وقرايبه بيقولوا توب وفي ناس الوعاظ بيقولولهم توب وفي ناس اباء الاعتراف بيقولولهم توب وفي ناس الحوادث اللي بتحدث كل يوم بتقولهم توب لكن كويس الانسان اللي يبكت نفسه ويقول توبي ا نفسي ما دمت الارض س ا ك ن ة صحيح ان ا ل ت و ب ة بتؤدي الى غفران ا ل خ ط ي ة اذا ما اعترف الانسان نادما ونال التحليل و ا ل م غ ف ر ة ولكن القلب الحساس حتى اذا تاب ي ب ق ي على خطيته حتى اذا تاب داود النبي بكى على خطيته بعد أ ن غفرت وليس قبل ذلك أ ب ل ي ه ا ماكنش ا حاسس بيها لكن لما ق ا ل ه ناسان وعرفه بخطيته وعمقها واعترف وقال أ خ ط أ ت إ ل ى الرب وقال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت يعني نقلها من حسابك لحساب المسيح و ك ل م ة لا تموت يعني مغفره قعد يبكي ويبلل فراشه بدموعه بعد ان غفر ازاي أ ن ا أ ق ع في ح ا ج ة زي كده كيف أ ج ر ح قلب الله المحب كيف أ خ و ن الله الذي أ ح س ن إ ل ي ه طول العمر كيف أ د ن س كيف أ د ن س القلب الذي غسل ف ي المعمودية والذي ف ه ر اسقط ل ي إزاي كيف ح مدمه أ س من هذا البرج العالي الذي عشت فيه كيف و أ ن ا ابن ل ل ه أ ح ي ا ك أ و ل ا د العالم وكدنس في ا ل أ ر ض كلها كيف إ ن ي أ غ ض ب قلب الله كيف إ ن ي أ ح ز ن الروح القدس ا ل س ا ك ن في كيف أ ت د ن س و أ ت ن ج س كيف صحيح غفرت لكن ازاي انا اعمل كده و د ا و د بلل فراشه بدموعه بعد ان غفرت خطيته توبي يا نفسي ما دمت في الارض سافره لان التراب في القبر لا يسبح ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر دلوقتي عندك ف ر ص ة ل ل ت و ب ة لكن ان وصلت للتراب ما فيش ف ر ص ة ان وصلت للجحيم ما فيش ف ر ص ة بعد الموت ما فيش ف ر ص ة بعد الموت يقول الكتاب قد اغلق الباب والجاهلات وقفن خ ا ر ج ا ضاعت ا ل ف ر ص ة كل سكان الجحيم يتمنون د ق ي ق ة و ا ح د ة من عمرك هذا يقدمون فيها ت و ب ة ولا يجدون كل اللي في الدحيح يتمنوا د ق ي ق ة و ا ح د ة من العمر اللي انت عايش فيه يقدموا فيها ت و ب ة مش ل ق ي ن ي د ق ي ق ة د ق ي ق ة و ا ح د ة مش ل ق ي ن ه ا وانت عندك عمر ربنا ادهوله يقدم فيه ت و ب ة فلا تتهاون متقولش ا ا ل ت و ب ة س ع د الموت لما تقول ا ل ت و ب ة س ا ع ة الموت معناها يا رب انا س أ ظ ل خائنا لك حتى الموت و س أ ظ ل كارها لك حتى الموت و س أ ظ ل اعصاك واتحداك حتى الموت و س أ ظ ل بعيدا عنك حتى الموت لسه بدر ي علي انا شاب صغير لازم اعصاك واتحداك واعيش بعيد عنك كلام انت بتحب ربنا ولا بتحبوش بينك وبينه ع ل ا ق ة ولا مفيش في ص د ا ق ة في م ع ر ف ة في ع ش ر ة ولا مفيش مش ساعه الموت ومن الموت انتوا تقبلوا واحد يقول واحد أفضل اخونك الموت الموت أبطل كلام يقول أنا لسة صغير أفضل أخونك لغاية لما أبطل خيانة للتاني انا خيانة ساعة ابطل افضل لغاية لسه ابطل اقبر دي صغير كده ه معناه ايه كلامك ه معناه ايه لسه بدر ما ت ع ك ن ش علينا واجيب س ا ع ة الموت طب و ع ل ق ت ك بربنا بلاش موت افرض انك انت هتعيش مين س ن ة تخون ربنا دلوقتي تتحدى ربنا دلوقتي تحزن الروح القدس دلوقتي هو زي انا عتيد ان اقف امام الديان العادل كله بحسابه العدل يقتضي ان يحاسب على كل ح ا ج ة البر محسوب و ا ل خ ط أ محسوب الفكر محسوب ا ل م ش ا ع ر م ح س و ب ة والنيات م ح س و ب ة والعمل محسوب والتعب من ا غ ل الله محسوب والبذ من ا غ ل الله محسوب كله بحسابه تقف امام الديان العادل تقول طب انا خطيتي حملها المسيح أ ن ا خطيتي حملها المسيح و م دام حملها المسيح أ ع ي ش في فرح ولا د ي ن و ن ة ولا وجع قلب لا د ي ن و ن ة ا ل آ ن على الذين هم في المسيح يسوع ده بيقول كده في ر م ي و عايزين نفهم الكلام ده عليه المسيح حمل الخطايا التي قدمت عنها قدمت توبة صحيح د م كافي لخطايا العالم كله ولكنه حمل الخطايا التي قدمت عنها ت و ب ة أ ع ط ى م غ ف ر ة للخطايا التي قدمت عنها ت و ب ة بس والخطايا التي لم تقدم عنها ت و ب ة ل ه ا ع ل ا ق ة بدم المسيح لا علاقه لها بدم المسيح ليه لان المسيح نفسه يقول إ ن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون إن لم تتوبوا فجميعكم تتوبوا هكذا تهلكون